ألقيت في غبر الأزمان أبياتي وقمت أكتب من قلبي معاناتي كان البداد بها دمعي وأوردتي وكان حرفي بها من وحي آهاتي وكان لفظ بها حزن به نطاقت أنفاس روحي وما أبقت حؤناتي وقد بكيت على فقد الله زمانا وقد نظرت وفي العينين أبياتي ألقيت في غفر وكنت أكتب من قلبي معاناتي كان البداد بها دمعي وأوردتي وكان حرفي بها من وحي آهاتي قد زرته حديث شوق فقط طلت معاناتي ما كان أعظمه في الناس من رجل وكيف يحويه واصف من عباراتي نسجت في حبي لفظي وقد عجزت أبيات شعري ومعنا فيه نياتي عام مضى وكأن اليوم أفقده يا رب في صبرا فقط زادت يا في صبرا فقط زادت مآساتي